أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصلى الله وسلم وبارك على نبيه المصطفى وآله المستكملين الشرفاء ثم أما بعد فهذا درس أبي عيسى الترمزي من كتاب الطهارة والباب برقم خمسة وخمسين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 كما يذكروا في كتاب الطهارة، يذكروا في كتاب الأطعمة. هل يطعم المر أو يشرب المر في الأشربة الأطعمة؟ يعني الأطعمة والأشربة يمكن ربما يكون ببوح. هل يطعم أو يشرب المر أبوال الابل كما يشرب ايه البنهة الطب؟ هل يطب المر ويجوز استطبابه ومعالجته بالأبول بالبول؟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 وكلاهما توفي في عام واحد سنة كان مئتين الزعفراني او الحسن بن محمد الزعفراني او الحسن بن الصباح احيانا كده يقتصر الراوي يقول الحسن بن الصباح واحيانا يقول الحسن بن محمد بن الصباح ابو علي بن الإيه البغدادي صاحب الامامين الشافعي وايه واحمد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 يعني يروي عن جماعة حيقع ذكر اسماء من روى عنهم في هذه الاسانيب اول ذلك في كتاب البخاري رويته عن حجاج بن محمد الاعور حجاج بن محمد الاعور صاحب ابن جريج بل اروى الناس عن ايه عن ابن جريج ان لم يكن ايه عبد الرزاق ان لم يكن مين يعني اروى الناس واثبت الناس في, الحد في ابن جريج هو مين حجاج ابن محمد الأعو. من ذلك في كتاب التفسير الجزء الثالث من قال حدثنا الحسن ابن محمد الصباح من لا حدثنا الحسن ابن محمد بخاري آه حدثنا الحسن ابن محمد ابن الصباح الحسن ابن محمد ابن الصباح قال حدثنا حجاج قال قال ابن جرائت يبقى حجاج ابنه ابن محمد الأعور قال ابن جريج أخبرني محمد بن عباد بن جعفر أنهم سمع ابن عباس يقرأ ألا إنهم تسنون صدورهم ألا إنهم تسنون صدوره ت تسنون صدوره قال سألته عنها قال أناس كانوا يستحي يستحي يستحي أن يتخلو فيفضوا إلى السماء يعني يذهبوا إلى الخلاء ليس بينهم وبين السماء بيستح يستحيوا أن يتخلو ليس بينهم فيفضوا إلى السماء وأن يجمعوا نسائهم فيفضوا إلى السماء فنزل ذلك فيهم ألا إنكم تسنون صدورهم آ من سوره هود من سورة هود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 التالت من احاديث حجاج أو من حديث الزعفراني عن حجاج بن محمد في كتاب الطلاق قال حدثنا الحسن بن محمد ابن صباح قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال زع عطاء انه سمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندك عسل فتواصيت أنا وحافصه تقول عائشة إيه فتواصيت أنا أن أيتنا دخل عليها رسول الله أيتنا دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافية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 قل بلى وربي لتبعثنَّا ثم لتنبئنَّا بما زعم هنا بمعنى ايه؟ ها ظن السوق ظن السوق او كذبوا ها لكن زعم في لغة مكة قال لمكة إيه بمعنى ايه؟ قال اه يعني ابن جريج مكي يقول زعم عطاء يعني ايه زعم عطاء؟ اه مش محدش يقول ان ده مش موصول لا ده موصول زعم بمعنى حدث حدثنا هنا بمعنى ايه؟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 اه اه عبيده بن حميد الضبي قره بن حبيب السدوسي قال في كتاب المغازي حدثنا الحسن يبقى قال حدثنا قره بن حبيب الحسن هنا هو الحسن بن ايه محمد يعني الحسن الزعفر قال حدثنا قره بن حبيب قال حدثنا عبد الرحمن بن ابن معبد الله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 عنها إيش؟ يعني قالت والله ما شبعنا ها ما شبعنا من الطمر ما شبعنا من الطمر حتى فتحنا ايه خير لكن هذا الخبر في عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عبد الرحمن ها وأحاديث عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار تأتي في البخاري على وجه الإيه وليس على الأصل ليست على الإيه الأصل محمد بن عبد الله الانصاري يعني الحسن عن محمد ابن عبد الله في المناقب وما اجمل هذا الخبر ما اجمل هذا الخبر وما الطف بل الطف, ألطف احاديث الحسن الطف احاديث الزعفراني هذا الخبر عن محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثني ابي عبد الله بن المسنه عن سمامه ابن انس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 إذ عثرت الناقة فقلت المرأة يعني انس جرى، وقال المرأة هتقع يعني، كأنه يقول ايه ادرك المرأة ادرك المرأة ها قال المرأة قال فنزلت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انها امكم انها امكم فشددت الرحل وركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم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 صلى الله عليه وآله وسلم. فلما دنا أوراء المدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. خمسة خي... خي... آ... مساك... خمسة آ... آ... آ... ختام أحاديث الحسن الزعفراني آيبون تائبون عابدون لربنا إن شاء الله حامدون. هذه الثمانية احاديث اه او المكرر منها ان كنا نستسقي ان كنا نستسقي والاخر شربت عسلا والاخر ايه شربت عسلا او اني اجد من كريح مغفي يعني المكرر في ايه هذا يعني بالتكرار عشرة احاديث للحسن بن محمد الزعفراني وبدون التكرارة الاكام ثمانية احاديث ليس للحسن ابن محمد الزعفراني في صحيح البخاري سوى هذه العشرة الايه? العشرة الاحاديث. واما في جامع الترمذي فله تمام العشر. له ايه? تمام العشر. وبالتكرار اتناشر. وبالتكرار كم? اتناشر. وبهذا الترتيب حجاج ابن محمد يعني حجاج بن محمد الايه الاعوي شباب ابن سوار شباب ابن سوار عبيده ابن حميد يعني الضبي عفان بن مسلم اللي هو بدانا بيها ها حسن بن محمد الزعفراني عن عفان عن ايه عن عفان عفان بن مسلم و ذلك يعني له ثلاثة أحاديث وآخر ذلك يحيى ابن عبد كأن الترمذي وافق آآ البخاري آآ فيما خرج من أحاديث الحسن الزعفراني وزاد عليه شبابه إيه؟ ابن سوار زاد عليه شبابه ابن سوار العمبري القاضي العنبري أول ذلك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 قالت فاكل منه ثم قام الى الصلاة وما وما توضي, توضي. الثاني من احاديث حجاج بن محمد برقم 3014 قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد قال, قال ابن جريج اخبرني ابن ابي مليكه ان حميد بن عبد الرحمن بن عوف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 انما انزلت هذه في اهل الكتاب ثم تل ابن عباس واذ اخذ الله ميساقا الذين اوتوا الكتاب لتبين النغو للناس ولا تكتمون ولا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا من اهل عمران ها ولا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون أن يحندوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازه من العذاب ولهم عذاب أليم قال ابن عباس سألهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء فكتموا وأخبروه بغيره فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما قد سألهم عنه فاستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم ما سألهم عنه فنزل قول الله ولا تحسبن الذين يفرحون بما آتاهم ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولغم عذاب اليم كان مروان استشكل الايه استشكل الايه لأن كنا لان كان كل مريء في الإسلام فرح بما اوتي بما اوتي ويحب أن يحمد معذبا لان عذبنا يبقى كلنا ايه كان عادي فطلع هذه الايه نزلت فيهم آه في في اهل الكتاب آه سالهم رسول الله عن شيء فكتبوا واخبروه بغيره ثم خرجوا من عنده وقد راوا انهم قد اجابوه بما سالهم عنه فاحبوا أن, ان يحمدوا بما لم يفعلوا فانزل الله عز وجل ولا تحسبن ودل على ذلك الايه قبلها واذاق الله قوم يثاق الذين اوتوا الكتاب لا تبينوا للناس ولا تكتمون فنبدوه وراء ظهورهم ثالث احاديث حجاج يبقى 3 عند الترمذي عند مين عند قال برقم 3032 ايضا في كتاب التفسير حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم عبد الكريم من ابن أبي المخارق عبد الكريم ابن أبي المخارق الباص عبد الكريم ابن أبي الليه المخارق صاحب مجاهد اه وسعيد أو مجاهد ويه اللي بيروي عن مجاهد وطاوس عبد الكريم ابنيه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 بدء قال عبد الله بن جحش وابن أم مكتوب وابن أم مكتوب إنا أعميان مسنى أعمى أعميان إنا أعميان يا رسول الله فهل لنا رخصة فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أول الضرر والمجاكدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاكدين آه على القاعدين درجة. وفضل الله المجاكدين على القاعدين درجة. فهؤلاء القاعدون غير اولى الدرجة. مين بقى القاعدون ام سلمون او اللي نزل فيهم ابن ام ايه مكتوم لكن زيادة التلمسي عبدالله ابن ايه ابن جحش. وفضل الله المجاكدين على القاعدين اجرا عظيما درجات منه اي على القاعدين عن المؤمنين غير اولى الدرجة.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 بالايه بالخاء تشخب معزره تشخب لا مش بالخاء بالخاء تشخب بالخاء تشخب بالخاء تشجب بالايه تشخب تشخب ها. مش تشغب تشخب بالايه بالخاء وتشجب والشجب احنا بنسجب <تصفيق> الشجب اه المشجب ما يعلق تمام ما يعلق عليه اه, آه تشخب تشخب دمه يقول يا رب هذا قتلني حتى يدنيه من العرش قال فذكروا ابن عباس التوبة مذهب ابن عباس في التوبه ايه لا توبة لي مذهب ابن عباس في التوبه ايه لا توبة ايه لم تنسخ انت لا ينسخ شيء اه اه اه احد مذاهب ابن عباس الخاصة به ايه ايه, آية ومن قد ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالق قال هذه ت... لم تشجع لم تنسك اللي يعني عند ابن عباس ايه لم تنسك قال سالوه سألوه عن التوبه التوبة توبة القاتل فتلى قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قال ما نسخت هذه الايه ولا بدلت ان له التوبه تجب مين التوبه يعني مذهب ابن عباس انه لا توبه لايه متعمد لا توبه للقاتل ايه عمد عبيده ابن حميد الضب الخامس قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني وعبد الرحمن بن الأسود أبو عمر البصر قال حدثنا عبيده ابن حميد عن عمارة بن غازي عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه او عن شمال من حجر او شجر او مدر حتى تنقطع الارض من ها هنا وهنا. والحديث لاسماعيل ابن ابن عياش اه حديث لاسماعيل ابن ابن عياش وعبيدة ابن حميد وانخرج الضبي وإن لا لاغو البخاري لكن في حفظه ايه? شيء في حفظه شيء. الحديث لاسماعيل ابن ايه ابن عياش حديث عمار بن غازية عن ابي حازم عن سهل بن سعد وتفرد به عمارة ولم ير وروا عن عمارة اسماعيل بن عياش وتابعه من عبيدة ابن حميد الضب يعني ما من مسلم يلبي حديث عجيب غريب منكر ما من مسلم يلبي ها. الا لب من عن يمينه وعن شماله من حجر شجر مدر ها. حتى تنقطع الارض منها ها هنا ومن ها هنا. والحديث الذي بين ايدينا مذكور في سلاسة مواضع اول احاديث عفاد 72 و1845 و2042. يعني مذكور في الطهارة وفي الاطعمة واخر ذلك الطب اخر ذلك الطب وقد استقصاه استقصاه ها هنا استقصاه يعني في كتاب الطهارة ايه استقصاه زي من تشارف كده حسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثني حماد قال ايه حدثني ها حميد وثابت وقتل عن انس رضي الله عنه ان ناسا من عرينا قدموا المدينة يعني بعد الايه بعد ان اسلموا قدموا المدينة قادم ها قدموا المدينة فجتواه اجتوى المدينة يعني اصابه الجوى ما معنى اصابه الجوى يعني يقال واخم واخم واخم يعني ايه واخم يقول لك الراجل ده واخمان واصابه الواخم. ها. جو المدينة حرة طبعا جو المدينة ايه حرة فاصابه الجوى واصابه الوخم لشدة حر المدينة فانتفقت بطن 텅 مرض الايه الجو فبعثهم رسول الله في ابل الصدقة وقال اشربوا من البانها وابوالها يبدو ان حماد بن سلم جمع احاديث الثلاثة جمع احاديث ايه التلاتة. وإلا فالفظ احاديث الثلاثة اعلم ان حمايد خاصة قال فاشربوا من البانها ولم يذكر ايه كأنه كأنه جبن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 ها وانزل في ايه الفاظ وإلا فالذي يقف على حديث حمد وحده وحديث المنتشرة المصفيضة يعني طريق حمد مصفيت حتى رواه عنه أكثر من عشرة من أماس الأصحاب من أماس الأصحاب حماد من أماس الأصحاب حماد ولم يذكر أبوالها وألبنها في حديث حمد إلا واحد بس اسماعيل بن جعفر بن أبي كثير اما بشر ابن المفضل يزيد ابن هارون ابن ابي عدي امثل هؤلاء جميعا يقولون حميد يقول بس لا لا لا يذكر ايه كأنه كان متوقف في كلمة ايه كان بيستهرب من كلمة ايه ابوالك لكن قتادة يقول فامرهم ان يشربوا من ابوالها والبانها ابوالها لألا يتعلق متعلق ينظر إلى حديث حمايد يقول له تعارض النبي ما أمرش من الأبوال بالشرب من الأبوال إنما أمر بإيه ولذلك كنت وددت أن يكون التميزي يلمح إلى شيء منها لكن سنلمح إليه في سناية الشرح ويقول ان الترميزي عمد إلى غزير رواية الذي جمع فيها حمد فخلط خلط حديث الكل ببعض لكن عند التمييز يبقى ترجع إلى حديث حمايد لوحده وثابت لوحده وقتد إيه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 عند الصحيحين، ها جزء من اربعه ها ها, ها. ها. من ستة و جزء من أجزاء النبوة، ستة و من اجزاء النبوة. قالوا حتى لما بنقسم من ستة و على اثنين يبينا ثلاثة مدة مقام النبي، مدة مقام النبي, يولغ رسالة. النبي أقم خمس سنة يبلغ رسالة، النبي اقام خمسة نعم يبلغ عند ضع وظل يم... آآ آآ آآ آآ آآ آآ مأمورا بتبنيغ لسالة 23 ايه ضعف هذه المدة كام اه يبقى جزء من ستة ستة ده حديث ايه ابي قتادة حديث ابي قتاد لكن حديث انس هاغنى قال من اجزاء النبو لم يذكر كام يبقى التفصيل بنرجع الى حديث ايه ابي قتادة حديث ابي قتادة الانصاري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 ان يرى اثر نعمته على عبد. حديث قتادة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جد. واما الحد... آآ آآ الرابع من احاديث عفان بن مسلم ده رقم تلات قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حفص بن غياس قال حدثنا حبيب بن ابي عمرة عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها قال اللينة النخل وليخزي الفاسقين قال سنزلوهم من حصونهم وامروا وامروا بقطع النخل فحك في صدورهم فقال المسلمون قد قطعنا بعضا وتركنا بعضا فلنسالن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هل لنا فيما قطعنا من اجل وهل علينا فيما تركنا من وزر فأنزل الله ما قطعتم من لينه او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله فباذن الله الاخير حديث يحيى بن عباد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 صلى الله عليه وآله وسلم هذا عكس حديث ايه انس كان احب الشات الى رسول الله ايه الزراع ده عكس حديث ايه قد يرى انه عكس لكن عائشة تقول لا تمسي انه الاحب مطلقا انما تقول ما كان الزراع احب اللحم الى رسول الله ولكن كان لا يجد اللحم الا غبا. فكان يعجل الي لأنه اعجلك نضجا لأن الزراعة يقول إيه؟ أعجلها إيه يبقى مش كان احبه مطلقا ولكن كان يعجل إليه كان يعجل إيه كان يعجل إليه كأن النبي يريد أن يأكله لت... لأول نضج لاول إيه لأول نضج يبقى ليس هناك منافاه بين حديث عائشة وحديث إيه ها. وحديث ها. الله ما إلا أن يكون فليح بن سليمان قد وهم لان حديث انا كان احب الشاة الى رسول الله ايه ها الزراع في صحيح البخاري كان احب ها احب الشاة الى رسول الله اه هذا تمام عشرة احاديث اه للحسن ابن محمد ابن الصباح الزعفراني في جامعة ترميز عودة الى اول احاديث الحسن في الجامعة وان كنا قد استوفينا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 آه. آه. آه. أبو داود ومن طريق أبي داود مين أبو عوانة الإسفرائيني أبو داود برقم 4364 وعنه أبو عوانة فين في المسند برقم 6117 كلاغمى عن موسى ابن إسماعي موسى ابن إسماعي وأبو يعلى برقم 3311 عن ابراهيم بن الحجاج الثامي وابن المنذر في الاوسط براقم 778 عن حجاج بن منهل ثلاثتهم عن حماد يبقى كم واحد رواه عن حماد كده اربعة الثلاثة اللي ذكرناهم دلوقت وعفان اللي في حديث ايه الترمذي يبقى عفان حجاج بن منهل ابراهيم بن الحجاج ها ابراهيم بن الحجاج الثامي موسى بن اسماعيل ابو سلم البصر. يبقى كده كام? اربعة عن حماد. وحديث الاربعة متفق ان حماد رواعا كام? رواعا عن كام? عن ثلاثة. يبقى عندنا عفان ومن طريق عفان اخرجه الترميزي وابو يعلى. الترميزي من طريق الزعفراني وابو يعلى من طريق ابي خيسمة. ها وتابع عفان ثلاثة. حجاج بن منهل عند ابن منذر. ابراهيم بن الحداد السامي عند ابي يعلى. موسى بن اسماعيل عند ابي داود ومن طريقة ابي داود مين? ابو عوانه. ها? واضح ولا ايه? يبقى دول الاربعة اللي رووا عن مين? عن حماد ابن سلمة. وكل ذلك يقول حماد حدثني التلاتة. مين التلاتة? ثابت. حمايد? قتاد. ونقول حديث انس بن مالك رضي الله عنه. اه رواهه عنه جمع من اثبات اصحابه ثابت البناني حميد بن ابي حميد الطويل قتادة ودول ما روا عنهم مين حماد بن سلمة ثابت البناني حميد بن ابي حميد الطويل قتاد بن دعام السدوسي وثةwith رواه عنهم مين اه حماد بن سلمة عبد العزيز بن صهيب وحنشوف رواية هوشايم عنه هوشايم بن باشير اه اه بن بشير الواصطي بن وشير الايه الواصطي عبد العزيز بن صايد ابو قلابه ومنتشر منتشر عن ابي قلاب مصطفيق عن ابي قلاب ابي قلابه ايه عبد الله بن زيد الجرمي او عبد الله بن زيد بن عمرو ابن نابل الجرمي ها ابو قلابه الايه الجرمي ها عبد العزيز بن صايد ابو قلاب يبقوا كده كام خمسه خمسه اخرى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 حديث العرنيين يروي عن انس جماعة يروي عن انس ايه اللي ذكرناهم على عدالة من غير يعني استقصاء الطرق لان ربما الواحد بيقتصر على حفظه من طريق الصحيحين طريق حميد ابي قلابة او من طريق يحيى بن سعيد الانصاري في الغرائب ها او من طريق غيلان بن جليل كذلك في الغرائب يعني بعض طرق هؤلاء المذكورين عن انس غرائب يعني تفرّد بغيلان ابن قريش ومن طريق غيلان الأشجعس، ها. يحيى ابن سعيد الأنصاري ومن طريق يحيى طلح بن مصرف اليامي، مثل. تبقى دي غرائب. لكن ترى منتشر من طريق مين؟ الخمس الكبار. مين الخمس الكبار؟ ثابت، حماد، قتادة، ابن صهيب، عبدالعزيز ابن صهيب، ابو قلب ابو ايه ها. أبو قلاب. ها. أما يحيى ابن سعيد الأنصاري، غيلان ابن قريش، الأعمش.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 فتشرب من ألبانها وأبوالها، وعليه قوله من ألبانها وأبوالها هكذا جمعه حسين أيضا الخبر بين ثابت بين حميد حميد وعبد العزيز بن صايب ها ها وعند إفراض رواية حميد حطى الأثر يبقى إذا عبد العزيز بن صايب هو اللي إيه ألبانها هو اللي إيه لأن الجمع ده برضك ا من الذي روى هذا السياق لا سيما وهو شيء لم يبين السياق لمين السياق ايه لمين يبقى من هنا تجد فضيله الامام مسلم لما يجي يقول مثل ايه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم وكتيبة بن سعيد ويحيى ابن ايوب جميعا قالوا اخبرنا اسماعيل واللفظ لابو بكر يبقى عرفت ان اللفظ ده التعامل. يبقى دي الفضيله هنا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 عن عبد العزيز بن صهيب وحميد معا قال يعني عن انس بن مالك ان ناسا من عرينا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه فاجتوها فقال لهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان شئتم خرجتم إلى ابل الصدقه فتشربوا من أبوالها والبانها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 والأولى أن نقول نفر من عرينة وعكس وتحديد هذا النفر كام بالضبط طبعا النفر ما دون العشره حتى التسعه يعني ما دون العشرة حتى الايه التسعه وفي رواية قتادة حنعرف انهم تمانية حنعرف انهم كام تمانية بل وفي بعضهم تحديد أربعة من عرينة قل وثلاثه يبقى الذي راوى التمانية على جهة الاستفاء فوق العدد الكامل لان العدد الكامل عند العرب كام سبعة ففي رواية قتادة بعضها ثمانية من عرينه وعكس وفي رواية هنذكرها بردك عند مسلم أربعة من عرينة وسلاسة من عكس يبقى كأن القوم كان الغالب عليهم عرينه فسموه حديث الايه العرينيين. النسبة الى عرين ايه? عرني كان نسبة الى المدينة مدني. لما بتنسب المدينة تقول ايه? مدني. ها. فان كان نازحا عنها تقول مديني. ها? مش كده ولا ايه? يعني لو كان مدني اصيل مدني. ها. لو كان نازح عنها. ويأتي اليها يعني مرارا تقول ايه? مديني. إنه يتردد على الايه? كعلي بن عبد الله الإيه؟ المديني. وسائر هؤلاء تقول ايه المدني فالنسبة الى عرينا كالنسبة الى المدينة تقول من نسبته الى المدينة مدني ومن نسبته الى عرينا عرني ها كما تقول الحسن بن علي العرني صاحب ابن عباس الحسن بن علي الايه العرني فالذي اقتصر على عرينا من جهت انهم الاعم وإلا فهم منين؟ عرينة وإيه؟ وعكس عرينة وإيه؟ وعكس آه. آه. أن نفرا من عرينا ثمانية يبقى عددهم كام؟ النفر دول وحتى أنت هتفهم كما قلنا من لغة العرب أن النفر دون الآيه؟ دون العاشرة آه. حتى التسعة يعني تقول نفر آه. فلو قلت نفر أتاني نفر سلاسة أربعة خمسة حتى تبلغ بإمكان تسعة ولا تقول نفر عشرة. ما تقولش شيء تاني نفر إيه عشرة. ما تقول تسعة. ها ها. فإذا لكن تحديد العدد هكذا في حديث قتادة رضي الله عنه في حديث أبي قلاب أبي قلاب أبو رجاء مولى أبي قلاب عن أبي قلاب عبد الله بن زيد ابن عمرو بن نابل الجرمي أبو قلاب الإيه الجرمي. عن ابي قلابة قال حدثني انس ان نفر من عكس ثمانية والمعنى ان نفرا من عرينة وعكس ها ها قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبايعوه على الاسلام يبقى في رواية ابي قلابة زيادة معنى بايعوه يبقى اسلامه يبقى هؤلاء قوم وهذه رواية التنصيص يعني الصحة في صحيح مسلم تدل تنصيصا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 راعي النبي على هذه الزود التي استاقها عرين وعكل كان اسمه بيقولوا كده يسار وترجموا له في من رعى إبل رسول الله يسار راعي إبل رسول الله التي استاقها عرين وعكل ها عرين وإيه عكل قال وطردوا الإبل فبلغ ذلك رسول الله فبعث في اثارهم فادركوا فجيء بهم فامر بهم فقطعت ايديهم وارجلهم وسمرت اعينهم ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا قال ابن الصباح محمد بن الصباح في روايته واضطرد النعم وقال وسمرت اعينهم هذه روايه ابي قلافه من طريق أبي ابي رجاء مولاه ومن طريق ايضا ابي رجاء ايوب عن ابي رجاء قال حدثنا غارون بن عبد الله قال حدثنا سيمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي رجاء مولى ابي قلابة قال قال ابو قلابة حدثنا انس رضي الله عنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوم من عكس وعرين فاجتوه المدينة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 الموم وبيسموها حمى يث ايه ياسر. الموم كانه يقول البرسام حمه بيقول عليه البرسام الحمّة الموم ها ها, أم ها. دي كلها اسماء الموم البرسام الحمّة دي كلها للإيه. حمّة المدينة ودي بخصوص حمه المدينه ها جو طبعا المدينه حار فمن ينزل يصب الإيه. ها.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 الفئري الانصال يبقى اسمه ايه? جابر جابر جابر ابن كرز الفئري احد العشرين اللي ذكرهم معاوية ابن قرة قال وعنده كم عنده كم? فبعت العشرين فين? في اثر حتى ادركوهم قريب ديارهم. جابوهم منين? ها? ها? جابوا آآ آآ بتوع اه دول منين? وقد ساق الابل. ساقوا الايه? الابل. وعنده عشرين شباب من الانصار قريب من عشرين فارسلهم اليهم وبعث معهم قائفة يقص اثره. واما حديث قتابه قال حدثنا غداب بن خالد او هدب بن خالد الايه قال حدثنا غمام قال حدثنا قتابة عن أمس وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الاعلى. قال حدثنا سعيد يعني ابن ابي عروبة. عن قتادة عن أنس وفي حديث همام قادم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم رهط من عريمة وفي حديث سعيد عك وعريمة عك يبقى القوم كانوا منين من عك لألا يتصور إن أطلقوا علاج حديث العرانيين إن القوم كانوا فقط منين بل كانوا من عك وإيه عك وعريمة نكمل بتوفيق الله تبارك وتعالى بعد العشاء حديث الباعث الحسيس بعد العشاء.